مولاي مولاي يا حذر علي مولاي مولاي يا حذر علي بيكان جن, جن, جن جلوني شخصك سكن بعيوني بيكان جن جلوني شخصك سكن بعيوني مولاي مولاي, مولاي يا حذر علي مولاي مولاي يا خير البشر بعد الرسول كل شعر بصافك حتار يقول انت يا خير البشر بعد الرسول كل شعر بصافك حتار يقول انت الشعر وزاني قربك حتى الشعر وزاني قربك سجن حالي حذر علي مولاي مولاي يا حذر علي مولاي مولاي يا حذر علي يا قلم يقدر يوصف هيبتك يا قلم يقدر يسالف قصتك يا قلم يقدر يوصف هيبتك يا قلم يقدر يسالف قصتك انطلق قلمها على ذاري للشخص ذو المهارة انطلق قلمها شخص كوال واره مولاي مولاي يا حدر علي مولاي مولاي يا حدر علي مولاي مولاي يا حدر علي مولاي مولاي خلينا فرضنا ساكنت بمرقدك تكسر اشواق وصير الفرقتك خلينا فرضنا ساكنت بمرقدك تكسر اشواق وصير الفرقتك يا ساكن بحف كهاري وانت القمر بجوهري يسعدني ان ابلغك والموزع الرئيسي لهذا العمل حصة الخليج الساميه اداره الانتاج بشار الساعدي اداء مشدد تايسي رزكابي مهندس الصوت علي الجزائري كان جن جنوني I right. need